بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبل وكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات ط ب ا ق ا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثمرجع ا البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد ز ي ن ا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين. و َ ع ت ذ ن ا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم و ب أ س َ المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من ا ل غ ي ظ إذا ي ل ق و ْ ف ي ه ا س م ع و ا ل ه ا ش ه ي ق ا و ه ي ت ف و ر ت ك ا د ت م ي ز ُ م ن ا ل غ ي ظ ك ل م ا أ ل ق ي ف ي ه ا ف و ج س ا أ ل َ ه م خ ز َ ن ت ه َ ا إ ذ ا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 تكاد تميز من الغيض كلما أ ل ق َ فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظل كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا ب ذ ن ب ه م فاعترفوا بذابهم فسحّل ل َ ص ح ا ب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قل لكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خ ل ق و هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فمشو في م ن ا ك بها فمش في م َ ا ك بها وكلوا من رزقه وإليه النشور أعمام م في السماء أعمام م في السماء أي ي خ ِ ف بكم الأرض أَأَمِينٌ مَّفِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ أ َ ي ي َ خ ْ س ِ ف َ بِكُمُ الْأَرْضُ أ َ ي ي َ خ ْ س ِ ف َ بِكُمُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِينٌ مَّفِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ أَيْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أم أ م ِ ن ت ُ م ما في السماء؟ أيُرسل عليكم ح ا ص ب ا أيُرسل عليكم ح ا ص ب ا ف فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان َ ك ي ولم يروا إلى الطير ف و َ ه م صافات ولم يروا إلى الطير ف و َ ه م صافات ويتبض ما يمسكهن إلا الرحمن ل م س ك و ه ن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أ م ن هذا الذي هو جدلكم يصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ب َ ل ل َ ج ُ و ا ف ِ ي ع ت ُ و ّ و َ ن ُ ف ُ و ر أ َ ف َ م َ ن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أ َ ه ْ د َ ا ء أ َ م ي م ش ي سوياً م م ي م ش ي س و ي ا على صراطٍ مستقيم قل هو الذي أ ش ا ك م وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ق ل ي ل ا ما تشكرون قله والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إ ي ن ك م صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما ا ن نذير مبين، فلما رأوهز الفتاس، التوجه الذين كفروا، فلما رَأوُهُ ا ل ْ ف َ ت ا س ِ ا ل ْ ت ُ و ه ُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ ت َ د ع ُ و ن َ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إ ِ ن أَهْلَكَ ن ِ ي َ ا ل ل َّ ه ُ وَمَنْ م َ ع ِ ي ه أ ُ ر َ ح ِ م َ ن َ ا ف َ م َ ي يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أ ُ ك م غورا فمَن يأتيكم بما